أعوذ الله من الشيطان الرجيم إذاء الرحيم Thank you. Oh, my God. I'm there. I'm there. All right. <laughs> Yeah. مالا ¿Qué <tose> pasa? E a boa